aqsimiliich ma قلبه غيمسا زورت يا معصوما ينزع عن يا معصوما ينزع عن همومك يقسم انيش ما مر علي نسيان يقسم انيش ما مر علي نسيان ويا نسيمه بعث لك المرسال يخت الرضا يختي الرضا يحكي على الحال مهما البعو يعني وبيانك طال ما انسب شخصك يضل على البال وين ما بعث المرسال يخط الرضا يحكي على الحال مهما البعو بياني وبياني طال ما انسبه شخصي ضل على الباب مهما تصير للعشير تفيل والفرقه مهما تصير للعشير تفيل بين البحارش ما يبعد الزفان يرد للبحرش ما يبعد السفان ويد القلب طيروا الى جنان تندبي للثلاث مسا بيت القلب طيروا الى جنحا وديتني بالله خلخويسان زورك يا ينزح زورتش يا معصومة. ينزح عن يقسم ما مر علي نسيان يقسم ما مر علي نسيان <تصفيق> حضن الزمان تمن يا طيور نوصل لي الضريح ندب لحظه ونحين لزيارتك يا نور حب وفاء شيبو شباب نزود عضم السما اتمنى انك نطيور نوصلين وعلى الضريح ندو لحظه ونحين لزيارتك يا حب وفاء شبوب شباب نزور نقوف احنا ليل النهار ونصلي على المختار نقوف يا شمعة النسوان ونحن يا شمعة النسوان ودت القلوب طيروا الى جنح وديتني بالثلج غزا ودت القلوب tanna bil felghweisan zuret ya ma'sooma yinzah ya ma marr ali bisyar yaqsim kil قلب بحنين يزيد يا المرقديك جنة وسعادة وعيد صح الجس عنك يعيش باي بس القلب يمچ يحنويري كل يوم ليج قلب بحنين يزيد يا المرقدين جن وسعاده وعيد صح الجسد عنك يعيش بعيد بس القلب يمك حنوير يلطعره وياك نفس فلان انسى يلطعره نقسم نفس فلان انسى وبحضرتك طايف ظل والهام ويح حضرتك طيف في ضل والهال القلب طيروا الى جنح وديتني بالنفذه غسى بيت القمر طيروا الى جنح وديتني فعل gewesen zoret ya ma'suman yinzah halammar zoret ya ma'suman yinzah hanumuman yaqsim liich ma mar ali besyan yaqsim liich ma mar ali